هذا القدره الافتيه يبور اه خيره موظنه من هي قدره قويه هاي احترام القوه هاي يديه قدر بالنسبه بي صورتين يعني مفسره رحمه تاخذ من التقديري تقدير يعني ايش قدره اه خيره اه يعني دونونو شو لي بكرهن شو لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر رب العالمين بجد ما إن إنا يعني ما دوانيه نحن نزلنا الذكره وانيا قال له ما رب وجعلنا قال وقلنا يعني ما يقول ما هو لي هذا بوشيا آفرینم، آبی تعظیمه، آبی عالمین دنیا، چونکه همه معاصره و آو صفات توی همشته کی معاصرن؟ یا آشیل توی همشته کی معاصرن؟ اندیک این نه نه یعنی جلکم، آبی عالمین های ایکه، همه آبی چی و گویتیا، بو تعظیمه. و الله ان مثال دل آب دنیا اجدا، یا گل جرم رو وقت و یا معاونکا رئیسکا و رئیسی علابشیل دست ویده، همشیل دست. به اثر جای کتاب بدیش میگید. جزمه كذا ما هو كذا ما هو كذا يا خودليت كات ومعظم يا يعني على آخره منش شو هذا كم هذا معظمه منش المثل لا, في لأ من هزي هزي على رب العالمين شو يا تخود كات عسي كار يا مع الصفات يا نحن أفيد أفيد واللغات العربية يوم جاء هذا بوتعظيم أما قراب العين بحسيه خوفك ذو ذات خوفك ضمير كائنات ضمير المفرد إنني أنا الله نعمتي إن نحن الله هو نبي وتي إنني أنا الله إيه إنني كرينا بكي إنني وإكيا أنا أشبكيا إكيا ونيا هذا حدك وإكينا شو كنا رب عين ذاتي وشيء أي كأكبر بعسين ذيك الكعيبات أمتناب كان من ذوات أمني أمتنى يا رب العالمين شطع من كاتينيت ضمير المفرد اما كبعسي شو لك غمير نحن يا صفتك رسي فدك يا أخوك ونيا ضميره إن نحن أبناء بوتعظيمه يعني رب العالمين ما اخو يا أخو مديك أبشر رب العالمين بوإراء إننا كاريناشون כי أكل شو لك يا أخوك ما عزام لم ما بيجي إن انزلناه إيه؟ انزال القرآن انا نخار قرانه إيه الكل كاره رب العالمين يا ونيا يتشي، اتقالك المواسم، قالك بقدر، بهنا رب محمد صلى الله عليه وسلم يلقون كناك الليا، نيا كسداس فنادوا، نيا كسي الله عليه قدر ونيا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 و هي طريق الاشمال بول أو الشفية من اللمائة القدر. Надо partido التماعي où إنها الجميع ل Little길. المركز هي جماعته 여기 요즘. و هناكقال القرآ الذي دولون الرد mic كانت بدان變ج Tati Marvel. 2004 و Punchiso Tati. Jayab wanted you to be a god to 3 tend. durable.iquefran shorts. matrix. comment out다는 conhece jeff critique النمائيات. Sverige question. seus willans.الللل ...gal. translating. انسا وسببو حخر نب marginalized meihin n' BTS .最近 دولة لرهم، 영상ه فقط نبعه .ان where asitim oiente. 16min 6. VS علاSenه و افکت کتابش دمیه، حتی آقای غی، نتاروشک نمیشه. و رب العالمین یه گویی از از چهای کمیش، دپالزیمیش. و نیا ما رب العالمین نه گوییه. یه گوییه که پارزند. احبار و رهبان و او عالم و او عابدتوای یه گوییه و های هم دیگه همون چیه و چهپیکن، پارزند. چیا و دزباداگر رب العالمین دو پیامبر کیند خویل بشه. افکت کتاب دزبادای، منیا ادب عالم دیار قد حاکیه راسته. هم اگه شدی نرتش بیامبردی نه هم، که چقدر بدهیش نه هم، بخنده. ابراهیمی اف قرآن آجور اکیری یا پا راستی. خویق قرآن ونیا روناهیاته دا حقیاته دا بخال هر کس کداست خویق دنیا، چجورا بذرنه هر کس کداست خویق برید بیامبر بجسالله و علی و سلام. ونیا اف قرآن واریسه. راهکداست سرقبل علمی دا راهکشیرکیه. این نه هر کس کداست خویق وگدت وچله هات؟ خلاص هر کس کداست خویق وگدت وچله هات؟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 ولكن يجب بس يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك يعني العمل صالح فيه وعبادة الله فيه خير من ألف شهرين خير هزار هاي بتو رب العالمين كي نهدي خير يا عشية هاس متفضيلة يعني إيش الخير تلام يعني مؤصلة هزار هاي الهزار هاي هاي بيشا كير. ونيا بيت. بيت. ونيا سحكتا في خير ونيا تیوی آنکت چپ کرد، هناك آنکت آف شوا داد می‌شید. تیوی آنکت آف شوا کلید را بر قدم داد می‌شید. بوشون گیشوا که افت عبارت را بر علمنی تلاکت حمله صلاحی تلاکت هزار های با، هشت و چند سال کرد؟ سه سال. سال. اکنون هزار بود. يعني یعنی امروزان کم پتر ویچند. پتر هشت و سه سال او چهار های عملیته بوده هایی از زور کردم هشتی و چه کچهان سالانه چهاره پنجه ششه وارا با عالمی زنید بوده همون یه هایی از زور کردم تا هندس سال عبادت را بر عالمی یکی بیچه بیگونه بسش نه بس عباده و بس خیره برند را بر عالمی و نیا و میادیا که دیشه فکر نمیدم میبین سرما واب کجکه کرد بسیار او ای کنوا چی ما بو مگوتی که القدر یا چی هست؟ یا قدره او چی تا که دی او تی پکرن ناف لیلت القدر ها؟ قدره دا مگوتی چی هست؟ لیگ بکرنه و یا قدره او تقسیمه قدره او جی بجی کرنه قدره او شوریت ساله همه و ساله درشه بده چی تی؟ تی تا دست چند کس چند کس دیهن سر الدنيا دا کنکزده نخوش بند. دنیا هر چطه که تیتا ریدان وی ساله دا ایناف لیلت القدر دا چلی تیتا تقسیم کرن تیتا لگ بکرن در عالمی شوریت ملائکت دا ده تلید افا ونیا فلان ملائکت او آده تا فلان ملائکت او آده هم متی یه ساله هم متی دا چه ایک الانواع التقدیر التقدیر السنوی چه رجا چشو تیتا لگ شبا چشو لیل ما هي آياته سلوه؟ الله. انا كنا مدرين فيها يفرق كل أمر حكيم ومن في سورة انزلناه في ليلة المباركة ومن المجمع في قرآن وإن آخره تشفكو جاء فالخير وبركاته نعم روبة بسرمات بركات أخرى نوفي شفنا ده. نيا كنا منذرين. طبعاً بجد ما. هم من غير شريكة سنين. إنذار، إنذار كذي، يعني كذي. يعني تبي جيك يا كتو هناك يا. لفلان عقوق ما هذا إنذار. يعني تبيشون هناك أي؟ نيا تقول صاريب ده يعني نيا ده عندها بارقة هذا كذي. هذا إنذار. ولكن يقولون ان المسلمين <مسؤال> يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين فيها يفرق كل حكيم فيش أول شوية توي صلاة لنا كنا هم من شوية هم من ديار كات من أجل في ملايكتها فقير هم ليك فيها يفرقو كل أمرين يعني شيء تنزل یعنی ویش شوی ملکاتی نخواهد شوی القدر. خود نخواهر ملکاتش دلیل سر خود نخواهر رحمه و برکت و خیر باشی. این ملکات نشدن مالکی دار. ونیا کس چی داده نبیت سات داده نبیت شکل داده نبی دیواره و بن ونیا افشتی پی آبن ملکات نشدن مالک. یعنی چه ملکات نشدن دار؟ یعنی رحمه هد نخوان ملاکات آن نشان چیه؟ هد نخوان رحمو برکتیه. و دیس هد نخوان ملاکات وش و دو نشان اندیانیه که افکار آناله ربهالمنی جلک چیه؟ جلک ام قدره. میگه که امش دیپچین، امشش نه نه ربهالمنی؟ قدر، قدر کبی. و تنزل الملاکات یعنی دی ات نخواره. دی ات نخواره ملاکات. نه موفق رونه نخواره. نه آسمانه کی نخواره؟ یه دیو دی نخواره؟ یه واتينا هواي تنازل تنزل تياني يعني بحساب هواي مالوكا باه صوتينا هواي جلدر وروحو شكياو جبريل مالوكا نبوكو ربع مني بوكي وروحو بوناتي تنازل <تصفيق> اه يا عيني افكاري ايه يا بابا يا ما كير ابعاد محافظ على صلاه الصلاة صلاه الوسطه يا هموني مجرى جار ما بودي عمودي مليئه جار قوت صلاه الوسطه مشيئه وشتيلها بس بوجهه قديمه ايه يا بابا يا جارتي يا قوتي يا قوتي يا قوتي يا قوتي يا قوتي يا قوتي يا قوتي يا يتوبى وقت دعاء تاني. إيرج دارب العالمين وقت جوتي تنزل الملائكة يعني ملائكة دخلوا. جبريل, جبريل.. وروحه يعني من خارج يوني ما يحي وخارج ششيء خارج روح <تصفيق> أو, أو ملائكة وحي رب العالمين او والروح أو وحي رب العالمين روح وكذلك أحيينا إليك روحا من امرنا لأن راح تشجيد شكو ودبي شكيف كيف هفت الدنيا وخشيتني إلا القرآن والسنة نبي إلا بروح نبي أوى رب العالمين هنا تيقبل. شند مر وفي وسائل الدنيا تخشيهها مال می رویه همیت و نیا دسالات می رویه همیت چندش می رویه همیت هکا می روی چنابی خارنا روحی نبی و نیا عمرف خدا خونانوسی پیامبر خونانوسی صلی الله علیه وسلم روی چنیا روی چه بنو تیمیه چه بیچید بشه که دشمنیت بسرماین و بزنن که چه کیف و چه دلیت سلمانه دهيا جيد چلي كان ده شره ما كان يا فيرا و تيرا بس به خوشي چلي كان دلیت ماده بي ندره يا دلیت ماده بي ندره بس دنيا شنو كان هاوي هاس تي بينه اوه بره دشنيا دي صح كان ناف جد غيده بسمانه ده چه زوره نقطه ها او کوشتن دنيا ايشت نفسيه هم گاو الجيت بالصمامان، بوش، لأن كي وااا تشنيا، ها، وااا الدنيا دوانيها جالك بعرف ياهاي، أما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضانقة، أنا ساعتها تفسيرة بحس معيشة ضانقة كذي، يعني نجوت يا يعني موالين هاديلة، مواليدات أنا برامي جالك، شو جا أنا برامي نجوت يا غير بالصمامان وأنا مش دخل كذا ديني خدي نجوت يا أسبوعان هادامي، نجوت يا ازد سنوات اسماء الدنيا ندم الناحم مغفرة رباعين كل شيء اتشو جبريل او ملائكه عليه وحيه تفارعه ارم النبييه كانيكي يا تش روح جبريل اشتي تفاره مجديسا نشانه كدي سر قدر بشبه باذن ربهم همو بجتين باذن رب العالمين او باذن رب العالمين ايا كوني شوفي رب العالمين جدو اثنان اثناك ايو كوني واثناك ايو تش شرعي باذنك كوني او رب العالمين والياء إثنين دة إيه كي ملوكات أو كuche ربك هو بين أخوالي. همود إيش ركب رب العالمين حاسسهم هم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا أذناش ياء. النشرعية. قالكوا شرعية دوني ورب العالمين أذن هنا شريعات هاتين الندونك ورب العالمين زندها اثنين رب اثنين إذن يعني يا ابن أثناك وشيء أثناك شعية، شون كي هذي شريعاتي العالمين يعني إيش شريعاتك إذنات تجيب اثنين رب العالمين يا رب ندبي إذن بي هذا ده بيو ده نيش كونيه من كل أمر فهندي أبا فرمانة رب العالمين بيش تفا ملائكاته ده كان؟ جي سلام ونهيه رب العالمين بيشت أف جناح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لاأ ما تقدم من ذنب السلام هي قال كذا تشلهن للسلامات من الجناح للسلامات من العقاب للسلامات من العذاب من ده دفتر واحا مش لهيك سبوي ده منيح بواكشبي قال كذا يا وده ونيا السلام هي يعني أفشة بقولك أدبيته شيء سلام بقولك ونيا ده دير بن العذاب يدير بن عقاب وان شو سرنا نادبنا كيوم ولدت أمهود. فازاي الكريب لا يقابي يعني هم قناح شو سرنا السلام هي بس من كيا السلام ب هم قصاقينيا. بيش حبه ذاكي راب العالمين اكتب مني رابط ويتشتي بكتب اوه خودينه وتيامه وفي رمبالي ويصحبه عليه حتى مطلع الفجري هذا كنجي افشغى خير وبركاته وباشيوه هذا كنجيت ميني سبيدي يعني كنجي اه هاتو بونجي طب مطلع الشمسي اه عيب برد نومي كنجي شروك شروك منيا أبدا ليلة القدر منيا بسدي مونجيس بدي هيك بني بوشة بخيره منيا كأجري حجة وعمرة تامة تامة تامة بعمر الله بس القدر القدر حتى ما الفجر. حتى كان جا حتى مونجيس بدي جبر مونجينا جدنا widehat bangis be Bas ma ana awni akato hatta bangis be la kereb mini Izgar Ha ata izni hay baqom chi aba Wniya bas wahtimi hatta ngit mini Ha ata marti chi bash mech btaare chokay Ha ata nana telephone khay Si tzikri d'pou d'lvisu pekil Ah da riya sunnata bi hamli sahasam chait kayi tarbiqan tarbiqan tasaharu fa inna fi s-suhur و نیا تو هر یه سنت ابی امام بری سال داره عالی است. جیب جیکه. سایمون کلیامو چوته ایشان دارن. ها؟ کلیامو دیشب. یعنی همون فرمانه، همون امره تر بانمین دیپ کد دت ودی این نخواهی، دجیب جیکه. چه شاف داره لیتل قدر؟ تامان شکل دنیا لیتل قدر یاد که هیچ دار؟ آبوزوند دار. وارامزون دار. و نه فیوارامزونش شد کیل دار؟ کدهت آخی دار. يا امبيس الله عليه وسلم هر ده دهشره داخل الشكه بروط رادوله بلتو هر شفو روجت وي همو تشوفو همو اعتكاف شفو روجت وي يا امبيس عليه السلام مو اعتكاف كاعتكاف يعني ديت الناس بيها تدو مين انش دالي وعباده رب العالمين هر ده شفو ده روجت وي ابل يبنوا ده هنا ده ويا امبيس الله عليه وسلم يغوت يماش بنيا بخو ديب جار اگر آنکه حسکا، نفت کتا داد واشوانه داد. هنی بیستو ایت و بیستو سه و بیستو پنج و بیستو هفت و بیستو نه. یا گوتیل واشوانه کت چه اتده های؟ لیلت القدر یا تده های. و حدیثت الله و علیه السلام كريو كريو. ساله که گوتی، آیا تعینش که یاد یاد یاد کری. یا گوتی شوانه بیستو ای که چه بو؟ لیلت القدر باف ساله. یا گوتی شوانه بیستو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 If you have knowledge and others, what happened? Aight Letra So many years let us see what You had different things with the rest of everyone. Or these years let us eat every year. Here we go with lots of subjects there. The Highlights, the court, the Shafi's and the King's Supreme Court of the habitation of the blood. Morits animals and the qualidade of habitation means80 God's거든요. You're ای یکی پیچیده بود هر ده شنبه بدریت رو باشتره. اگه نار برا چپ کات؟ نه تبدیل. آه کاتو. اگه نار کاتی شما پیچیده نبا، پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه ها؟ سهت آخری، هفتی آخری. فنی اتفاق پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید آقای دکتر سری مرف هندیپشید بگری. شاید نیام مرفونیه هایی اگه نشید و مگه شبه کرد بین که یک بنویتیشونیه نوستم ترقادی تکنولوژی خزانت پیامبری صل الله و السلام برکت بسم الله نوستم پیامبری راه کنم و دوستش را بخوریم ترقادی بدرد کنم بسم الله برستم و پیامبری صل الله و السلام چی نکردم و نکردم نرفتم چنان مولای ترقاد را خویش کرد اما نوستم چیست اینکه پیامبر صل الله و السلام در راه ترکیه ودی یک بنویتیش که خرابه اگه ونیا چند دنبالش بشه حال یک چند دنبالش بلاتکر ونیا علاقل علاقل یه همو ولكن يجب ان يكون هناك ايضا جامعه كامله كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره في كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره مفصل و رحمت و خدایی بیجید با اون دیا دو ام گلک چوب که این؟ عبادت گلک ده شوانه دا ونیا مروف رابید گلک عبادتی این در عبادتی با ما علم ویه چلیه که یه وشه هاتی دیار نکر یکا کی شوه دا؟ حسان اخو خوال ده شب نینه ایک شوه این ایک شوه که قرآن تیدا هاتی خود خوبی غمبری سان الله علیه و سان ایک شوه بس اما با قالك عبادات يمكن، وني عقته هذا شاف عبادات كر، ليلة القدر دست كبيته، ونه شبه دي شو مشنا، هم زيادة ليلة القدر تجثريب داسوا بي، وني عيونها كده بس كثار ربي وني، هر شور شبه دي هم دبنا شه، خيره باش يتوه داسوا ويني، هكذا بچي هديش، فائدة كشيلة بهاي لديار بي، فكيمرو فنيا، يفصلون الطنبلا، فكيس هي های مجاد های لانوی ونیا خیرونی الفی <سؤال> شهرین ونیا لانوی چطه گرنگ بی ونیا خیر چطه موازم بی ونیا درامید بجید موچی ها بلا ده شبه ها مواندی بهم ونیا مودم شبه که بوده دایم سوی طنبل بی چی نا کرد؟ نا را بی توبه زحمت ها، ونیا تید را بی توبه، ده شبه، خدا شورم، نزاد چی ها، ما یم ده حجات ها نیده درامید چی نا کرد؟ نیا نا را یا دوستان کیم جدّا و خیر ون و باشی که نیا درابت جیت کرد و کیش اچیه؟ اچیه طنبال آبیا خیرات نگات دیال شدهه؟ دیمیت نیا برادرتی همه دو پشک وانیا دچار جرّ قفلابو قفلابو چی دنیا ودشدهه؟ دچیا خو می‌توم. نیا جا که همت دنبینی برادرتی سبب چیه؟ سبب طنبالیایی بیه. نیا ایکن واشته مربی گلک درجة مريبا اللي أنتي عاد من يتابعهاش ده وكيا؟ بيئة رحمة الله خذني بيجي. بو إيش؟ عمري على أما داس كنجي لا يمكن أن تكون قدر بها وشفج بها وكتبه سحكا القرآن قال قرآن رب العالمين قال سبحان الذي أسرى بعبده من الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة قال رب العالمين قال جرى بحسي شفاكري قال قدر هاي. نيا وبها بس على الله سمجت ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى فلو في الآخر من الليل. هم مو شركاء رب ما كان يتخاصمشافن روش شاف. هم تيجي الشبه خادل خصوصيات أخويه للكان هذا رب عالمي أو الرحمة بركة باشيا شبهت أخويه روجنوع تقول. هدي برشيش سبب كتشي هجوم جيش شبه أغلب جرا منيام ملو في الدنيا. نودیرالچه ریاضی اخلاصیهای ش韦 دلیل مرویانی عالب جورا یه فکر جالچه فکر دنیای اقتصادی نمایی که صافیه بعض بوته مربا بعض برابر عالمینیه مربا اندی ش韦 چه هیلای رابر عالمینی گرنجی آخوره قدر نخواره قرآن ش韦 داده ابرعالمین و نیا پیام بس او سلامی بری اسلام عراج کنگی را ش韦 بردی و نیا رابر عالمینی بوته مانیا عبادت يمكن. أو كشفيت عثمان الدنيا ونيا. من يدعوني فأستجيب له. ونيا من يستغفرني فأغفر له. كأبوك تيت عثمان الدنيا وبشكيه دواخزك داشي دو كم. لأزب خليك كم. يعني عاد كمروله بسرمان. شفي عبادتي بكاد. شتره. خير ترى. مواصلة. نزيك ترى أبو قبيل بنه. نزيك ترى ونيا. بتر رب العالمين كيف مرول بيت. خاصة الوقت الشديد. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها؟ كيف بيجودره؟